بوك تو باونة اثنان وخمسون اثنان وخمسون ديبارتمنت ستور مده في المتجر في المتجر اپن ديبارتمنت ستور مده زاوية کا هل نذهب الى مججر؟ هل نذهب إلى المتجر؟ ملاك آهي، خريدي قرائي جي آهي ينبغي أن أتسوق يجب أن أتسوق ملاك، خب خريدي قرائي جي آهي أريد شراء الكثير أريد شراء الكثير كاريا لين سامان كته آهي؟ اين اللوازم المكتبيه اين اللوازم المكتبيه मला लिफाफे आणि लेखन साहित्य पाहिजे احتاج لظروف وورق خطابات احتاج لظروف وورق خطابات मला पेन आणि मार्कर पाहिजेत احتاج لاقلام حبر جاف واقلام تعليم احتاج الى اقلام حبر جاف واقلام تعليم فرنيچر कुठे आहे اين الاثاث اين المفروشات मला एक मोठे कपाट आणि खण असलेले एक छोटे कपाट घ्यायचे आहे احتاج الى دولاب وادراج احتاج الى دولاب وادراج मला एक बाक आणि एक बुक शेल्फ पाहिजे खेळणी कुठे आहेत मला एक बाहुली आणि टेडीबेअर पाहिजे أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب ملا فوتبول، أنا بوده برادزا برد بايجي أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج حتى ركود هيهت اين ادوات العده اين ادوات العده मला एक हातोडा आणि एक पक्कड घ्यायची आहे احتاج الى شاكوش وكماشه احتاج الى شاكوش وكماشه मला एक ड्रिल आणि स्क्रू ड्रायवर पाहिजे احتاج الى دريل ومفك احتاج الى دريل ومفك داगिनंचा विभाग कुठे आहे اين المجوهرات اين المجوهرات मला एक माळ आणि एक हात कंकण पाहिजे احتاج الى سلسله وسوار احتاج الى سلسله وسوار मला एक अंगठी आणि कर्णभूषण पाहिजे أحتاج إلى خاتم وحلق أحتاج إلى خاتم وحلق